بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال رب إني وهنى العظم منه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 يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى اسمه يحيى لنجعله لن من قبل سميا قال رب انا يكون لي غلام قال ربي انا يكون لي وكانت امراتي عاقرا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 كألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم, فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه وآتينا حكم وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وَمَرَّ بِي وَالِدَيَّ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ مَوْلِدِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حيا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 فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت لي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنا يقول لي غلام قالت إن لا يكون لي هلام ولم يمسسني بشروق قالت إن لا يكون لي هلام ولم يمسسني بشروق ولم أكُبغيّا قال كذلك قال ربك هو عليّ ولنجعله آية ورحمة من منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذعنا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 إذا إن خل التساقط عليك رطبا جنيا فكولي وشربي وقاري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختها هارون ما كان أبوك مرأسو ما كان أبوك مرأسو وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبارك ما كنت وأوصى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 كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى امرا فإنما يقول له فانما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين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 لم ياتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إن أخاف أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاضِبٌ لَن تَعْنَادَهَتِي يَا إِبْرَاهِيم لئن لم لَم تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي قال قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ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 وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ يَعْقُوبَ وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِبْقٍ عَلِيٍّ وذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور ليمان وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هارون نبيا وذكر في الكتاب إسмаيل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 وإنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع لوح ومن ذرية إبراهيم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 فخلف من بعدهم خلف نظار الصلاة والتبع الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 الفناء وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أيذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر أن أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 فَمَلَّا نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ لَهُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيَّا وَأَنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَأَنَّ مِنْكُمْ وَأَنَّكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا قَضِيَّا ثم ننج الذين التقوا ثم ننج الذين التقوا ونذر الظالمين فيها جفية وإذا تتنا عليهم آيات لا بيلات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين فريقين خيرهم قالوا وأحسن نديا وكما هلكنا قبلهم من طر منهم أحسن أثاث ورييا قل ما كان في الضلال فاليمدد لهم الرحمن متدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة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 كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفضرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى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 أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين الصالحات سيجعل لهم سيجعل لهم الرحمن متا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدان وكماهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد لو تسمع لهم ركزا